أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والطوب وكتاب مستور في رق منشور والبيت المعمور Wasapofin Marfu afgelopen jaren ook alweer veranderd is, wat de afgelopen jaren ook alweer veranderd is, wat de afgelopen jaren ook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 Eerst en vooral in de ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على ثرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين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 وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغُمْ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ عِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونَ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالُوا إِنَّ كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَقَالَا عَذَابَ السَّمُومِ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 فلياتوا bihadisim مثله السماوات اين ربك ام المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فلياتي مستمعهم بسلطان مبين ام له البنات ولكم البنون ام تسالهم اجرا فهم من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 ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم